لن ندع ومن دونه إلى أهل لقد قلنا إذا شططوا هؤلاء القوم أن تخدو من دونه آله لو لا يأتون عليهم بشيطان بين فمن أظلم من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 هو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاضا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باشق ذراعيه بالغصيد لو طلعت عليهم لوليت منهم فرار ولم لأت منهم معبد وكذلك نعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كمل بثم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم أعلم بما لبستم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر, فلينظر أيها أجكى طعاما فليأتكم وَلْيَتَلَقَّفْ وَلاَ يُشْهِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا إِنَّهُمْ إِيذًا إن عَلَيْكُمْ يَرْجُمُونَ يَرْجُمُونكم أَوْ يُعِيدُونكم فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا وَكَذَلِكَ أَحْضَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا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 لا غن دان الا الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهديني ربي وقل عسى ان يهديني ربي منها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 سَقوا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لا نضيع اجر من احسن عملا اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار يحلون فيها من اساور من تلون ثيابا خضرا من صندوق واسترق متكئين فيها على الأراك نعم.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 تبيذ هذه أبدا وما أظن الساعة طائمة ولا وددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره كفرت بالذي خلقك من تراب، أكفرت بالذي خلقك من تراب، ثم من نطفة، ثم سواك رجلا، لكنه الله ربّي ولا أشرك بربّي أحدا. Walau laa, izdhal tajamnetak. Kult ma sha Allah. Laa kuwta illa billah. In terni, ana aqal min kma lauwa wala. Fasarabi اتيكا ويرسل علينا حُبانا عليها حُبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا او يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا واحيط بثمنه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 فَكَمْ صُمَّ فَلَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَمْ نَجْعَلْ لَكُمْ مَوْعِدًا وَوَضَعْنَا الْكِتَابَ فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَطُولُونَ وَيَقُولُ لا بلا يغادر صغيرا ما لهذا الكتاب بلا يغادر صغيرته ولا كبيرة إلا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا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 بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنففهم وما كنتم اتخذ المضلين عبدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم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 ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كحروا بالباطل ليدحين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 كنة ان يفقهوه في اذانهم وقرا وان تدعوهم الى الهدى فلن يهتدوا اذا ابدا وربك الغفور ذو الرحمه لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم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 قال فإن اتبعتني فلا تسألني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا طلقا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 قال ألم أقول لك إنك لن تستطيع معى صدرك؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبنى قد بلغت من عذرا فطلق حتى تطعما أهلها فأبوا, فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدا ويريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخلت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك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 يأخذ كل سفينة رصبا وأما الغلام فكان أبراه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما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 ويستخرجك ذهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تؤيل ما لم تستطيع عليه صبرا ويسألونك عن ذِلَّ قَرْنٍ قُلْ سَأَتْلُ عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِن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 في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم فزا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى أعينوني بقوة أجعل وَبَيْنَ الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قَالَ أَتُونِي قال آتوني أصفر عليه قطرا فما استطاعوا أن يوهروه وما استطاعوا له نقبا قال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 وقضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكرين وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون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 هبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وسنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنة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 عباده ولا يشرك بعبادة ربه